الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ve kuzayına ila bani İsrail fil Kitabı le tufsidün fil arzı merrettayn ve le tâlün بعد ullağıma bğthnâ alaykum ıbâda llaa ılı ve kân vâgeden â kuül Ker aleyim ve emde ne kum bir emvelyim ve beine vecekım ktefir o İ ehsen فَإِذَا جَاءَ بَعْدَ الْآخِرَةِ يَسُوعُ وَجُوهَنَّكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَجَّرُوا مَا عَلِمْتَ تَفْئِرُ